وكذلك فتم ما بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل أمه من عمل منكم صورا بجهالتهم ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأمه أفور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 كذبتون به ما عودي ما تستعجلون به إن الحسم إلا لله يقص الحق وهل خير الفاصيل قل لو أن عودي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين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 إلا في كتاب مبين